وكل برعة ضلالة أما بعد فقد خلق الله تعالى الخلق وجعل بعضهم فوق بعض درجات وصحابة نبينا عليه الصلاة والسلام هم أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين والتفاضل بينهم قائم كما قال عبد الله بن عمر كنا نفاضل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنفضل أبا بكر ثم عمر ثم عثمان وسكت شك أن العالم منهم خير ممن هو دون ذلك وأن العابد منهم خير ممن هو دون ذلك فالتفاضل بينهم قائم ولكن يجمعهم جميعا عدالة الله عز وجل لهم وعدالة النبي صلى الله عليه وسلم لهم فهم جميعا ثقات عدول هم جميعا ثقات عدول وإن وقع من واحد منهم ما يكره، فنحن نعتقد أن عنده من جبال الحسنات ما يكفر عنه تلك السيئات، فهم صفحة بيضاء وخطوط حمراء لا يجوز لأحد أن يتعداها أو يتخطاها. لأن حب الصحابة جميعا رضي الله عنهم يمثل عندنا جزءا من العقيدة ليس باختيارنا أن نحبهم أو نكرههم وإنما هذا أمر فرضه الله تعالى في كتابه وفرضه رسوله في سنته عليه الصلاة والسلام وجُبلت عليه الفطر السليمة من أبناء المسلمين والموحدين كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي اوعى حد يجتم واحد من الصحابة لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده شوف القسم معانه صادق بغير أن يقسم عليه الصلاة والسلام ولكنه لمزيد التأكيد قال فوالذي نفس محمد بيده لابد أن يقف الإنسان ماذا بعد هذا القسم لا تسب أصحابي نهي فوالذي نفس محمد بيده ما بلغ أحدكم مد أحدهم ولا نصيفه مهما أنفق أحدكم لا يمكن أن يبلغ منزلة الصحابة رضي الله عنهم مدا واحدا مما أنفقوه فالصحابة حجاب حاجز لا يستطيع أحد أن يخترقه. إلا أن يكون زنديقا منافقا دس في الإسلام باسم المسلمين وليس منهم كشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون فالذي أعتقد أن من كفر صحابيا فهو أولى بهذا الكفر هو أولى بهذا الكفر والذي اتهم عائشة أم المؤمنين بنقض عفتها وطهارتها فهو أولى بذلك لأنها صديقه بنت صديق رضي الله عنهما ورضي الله عنهم أهل البيت أي بيت أبي بكر رضي عنه عن امرأته وعن أولاده فينتقلت من بيت الصديق إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فلا تعرف لخدش الحياء طريقا لا تعرف فضلا عن انتهاك الأعراض ولكن هؤلاء الروافض الدب الأسود الذي حملت ضغينة والإحن والبغضاء والشحناء لأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين انطلقوا فيهم سبا وشتما ولعنا وهتكا للأعراض يزعمون أن هذه قربة هي نعم قربة ولكنها إلى الشيطان وليست إلى الرحمن فإن الرحمن بشر هؤلاء بالجنة فكيف يدخل الجنة كافر كيف يدخل يدخل الجنة ملعون بل هم أولى باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل فهذا أبو هريرة الذي هو دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يحكي قصة إسلام أمه باب عظيم من أبواب الرحمة فتح لأهل أبي هريرة وبيت أبي هريرة يقول كما رواه أحمد في المسند والله لا يسمع بي أحد من المؤمنين إلا أحبني وأحب أمي قال أبو كثير الراوي عنه وماذاك انت جبت كلام دامنين قال إن أمي كانت امرأة مشركة فكنت إذا دعوتها للإسلام أسمعتني في رسول الله ما أكره قالت عنه كلام مش كويس شتمته قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا أبكي قال ما يبكيك يا أبا هريرة قلت يا رسول الله إن أمي امرأة مشركة وإني إذا دعوتها إلى الإسلام أسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم مهدي أم أبي هريرة قال أبو هريرة فذهبت راجعا إلى بيت أمي فسمعت خضخضة الماء سمع واحدة عملت خضخضة في الماء والباب موارب كده يعني قال فطرقت الباب قالت من قلت أبو هريرة قالت على مكانك يا أبو هريرة انتظر لا تدخل حتى وضعت درعها وخمارها على رأسها فلما أزنت لي دخلت فقالت إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله قال أبو هريرة فرجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أبكي من الفرح بعد أن بكيت من الحزن فلما أتيته قلت يا رسول الله أبشر فإن الله تعالى قد هدى أم أبي هريرة فأسلمت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام حينئذ قال أبو هريرة فوالله لا يسمع بي مؤمن قط على وجه الأرض ولا بأمي إلا أحبنا أنا أقسم بالله العظيم على ذلك لا يسمع بأبي هريرة ولا بأم أبي هريرة رجل مؤمن إلا أحبهما ولا يبغضهما إلا فاسق زنديق ليه لأن من أبغض أبا هريرة إنما أبغضه لروايته هو يعني كان صاحب أبو هريرة كان يبعدوا مع بعض على هو يعني يبغضوا ليه؟ بينهم معاملة مالية اختلفوا فيها أبو هريرة روى نصف دين الإسلام هو راوية الإسلام فالطعن في أبي هريرة يستلزم الطعن في روايته فكأن من يطعن في أبي هريرة إنما يقول نصف الدين لا يثبت لأنه من طريق أبي هريرة فيكون بذلك قد ارتاح من نصف الدين بزعمه لكن هيهات هيهات وأين أصحاب الحق وأهل الإيمان الذين يدافعون عن هذا العلم الفز عالم الصحابة وراوية الإسلام إلى يوم القيامة أبو هريرة هذا أعجوبة يا أخواني أسطورة في حفظه رغم قصر المدة التي لازمها للنبي عليه الصلاة والسلام أربع سنوات يروي هذا الكم الهائل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالحفظ دعاء مستجاب قال من يبسط رداءه فأدعو له ألا ينسى شيئا من العلم قال أبو هران فبسطت ردائي بسرعة قبل ما حد يبسط رداءه فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسى شيء من العلم ثم قال أضنم إليك ثوبك فضم ثوبه قال أبو ريرا فما نسيت شيء من العلم بعدها قط يسمع الكلمة الحديث الآية مرة واحدة مرة واحدة تسجل في الزاكرة خلاص ما عادش إنساء تاني مطلقا بركة عظيمة جدا باب من أبوب العلم مفتوح باب من أبواب العلم وأبواب الرحمة فتح لهذا العبد الصالح بدعوة محمد عليه الصلاة والسلام فكانت فيه البركة والرحمة لأهل الإسلام جميعا حتى تقوم الساعة هذا أبو هريرة الذي كان يحفظ عشرات الآلاف من الأحاديث ولم يكن يسابقه في ذلك وينافسه الميدان وهما فرس يرهان إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال أبو رارة فإنه كان يكتب ولا أكتب كان عبد الله بن عمرو بيكتب ولكن أبا هريرة لم يكن كاتبا ولكنه كان يحفظ ويسجل في الذاكرة، ولذلك أنا أعجب وشد العجب من هذه الأقلام المسمومة التي تتناول أبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ ماذا تريدون؟ آن الوقت أن يطعن في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ممن يزعمون الإسلام وينتسبون زورا وكذبا إلى أهل السنة والجماعة يقول لك أنا أنا لست شيعيا أنا من أهل السنة والجماعة بس لا اللي عمله بظهرانه ده, ده ما يصحش ما يصحش يعني إن ما يصحش يعني هم من اللي يصح يعني زندقتك وإلحدك واحد مش طايق يسمع كلمة الإسلام مش طايق جاي يناقش رجل على قناة المستقلة وقوله لا لا لا لا قاعد تقولي اقتصاد إسلامي اقولي اقتصاد حلو واقتصاد وحش اقتصاد ناجح اقتصاد فاشل لكن ما تقوليش لإسلام كل ما يقوله لإسلام قال الله و يقول لا ما تقوليش قال... ما انت عايز يا ابني في ايه ما تقول انك انت مرتد وخلاص ونقرص منك وتنتهي لص على كده ده مش طايق على مدار ساعتين يسمع كلمة اسلام يقول لا لا لا اصلي فيه ناس كذبين ناس... انت اكذب الناس وافجر الناس وافسق الناس انت ترمي الناس بما هو فيك وانت تتصور ان كل الناس مرضى كما انك من أشد الناس مرضا وقلبك من أخرب القلوب ليس في آية وليس في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بل وتأبى أن تسمع قال الله وقال الرسول حتى مجرد كلمة الإسلام أن تتأبى أن تسمعها أي قلب هذا أي دين هذا أي عقل هذا أما يجب على هذا الشخص أن يقف مع نفسه وقفه ويحدد هويته إذا كان مسلما أو غير مسلم فأنا لا أدري فأنا أشهد الله تعالى أنني وكل مؤمن يحب أبا هريرة وأم أبي هريرة ومن كان دون ذلك فليذهب وليبحث لنفسه عن دين آخر أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وكل ذلك عندنا وصلى الله على نبينا محمد